ك كَادِح إلَى رَبِّكَ كَدَحَ فَمُلَقِي فَأَمَّا مَنْ موتَ كِتابَابًا بِيَمِينهِ فَسَوْفَ يُحاسَمُ حِسَابَي يسير وَيَن قَلِبُ إلَ أَهّْ مَسْمُورَ وَأَمَّا مَنْ موتَ كِتابَابَ وَرَ